ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ابْدَأَ مَا أَبْقَيْتَنَا وَجْعَلْهُنَّ وَارِثًا مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عادَانَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا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 اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في ديارنا اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين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 وَارْحَمْنَا اللَّهُمَّ بِرَحْمَتِكَ إِذَا صِرْنَا إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ تَحْتَ الْجَنَادِلِ وَالتُرَابِ وَحْدَنَا اللَّهُمَّ آنِسْ وَحْشَتَنَا فِي الْقُبُورِ وَآبِنَّا يَوْمَ الْعَرْضِ وَالنُشُورِ يا عَزِيزُ يَا غَفُورِ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 اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا أهما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته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 أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم, اللهم, اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق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 ويا خير من اهوا اليه طريق الى سعه عفوك مددنا ايدينا الى سعه عفوك مددنا ايدينا فلا طول لنا الحرمان ولا تبلنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا جواد يا كريم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك